بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أذراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في شتراضية، وأمَّا من خفت موازينه فهم مهواة، وما أدراك ما هي نار حامية.